بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العظيم الحكيم والذي بعث في الامم من رسولا منهم يتلو على ان اياته وَيُدْخِلُهُمْ وَيَعْلَمُهُمْ كِتَابًا وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَنَذِلِينَ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ تَلاَهُ ذُلُّ الطُّغَى الْعَظِيمُ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ حِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الْغَاوِينَ كَذَلِكَ بِآيَاتِنَا نُذَكِّرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ قُلْ اِنَّ الَّذِينَ نَهَدُوا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا, فتمنوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ لَوْ دَنَ بِنَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْغَائِبِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ يومئذلفدون <مترضون> الى عالم الغيب والسماوات <والشهادة> فينبؤون بنا <لا> ثم <كنتم> تعملون يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه <مترضين> يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع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 وَإِذَا رَأَيْتَ جَاعَةً أَوْ لَهُ مِن ظِلٍّ إِلَيْنَا وَتَرَفُّ فَقَرًّا إِنَّ ثَمَاعَ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّذِي وَلَن تَجَارَهُ وَاللَّهُ خَيْرُ